ووهبنا لَهُ إسْحَاقَ ويعقوب وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ في وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصالحين